لآن ل آ ا ق ر موسوعه النابلسي ر ح م ل ر ح ي م و ل م ط ف ن ا للعلوم ذ إذا ي ن ا ا ك ت و ا الاسلاميه وزنوهم و ن أ ن ه موسوعه م ب ع ن ليوم ظ ي يوم ي م و ق النابلسي س ل ر ا ع ا ل ن ك للعلوم ا إن كتاب ف ي سجين الاسلاميه أ د ج ي ن ك ب ض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 م و س و ن ثم إ ن ه م ل ص ا ل الجحيم ثم يقال هذا الذي ثم ك ن ت تكذبون م به ك ل ا إن ك ت ا ب ا ل أ ب ر ا ر ل ف ي ع ل ي ن و م ا أ ل ا ك م ا ع ل ي ه كتاب م ر و ن ي ش ه د ه ا ل م ق ر ب و ن إن ا ل أ ب ر ر ا ل ف ي نعيم ع ل ى ا ل أ ر ا ئ س ل ا ر و ن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 وإذا م ر و ا بهم م ي ت غ س و ن و إ ذ ا ق ل ب و ا إ ل ى أ ه ل ه ل ق ل ب و ا وإذا إلى أهلهم فكهين و ر أ م ق الاسلاميه و إن ه ء ل